He mean a Allahumma <laughs> <laughs> inni Find, Find you in oxlan فمن, فَمَنْ كَانَ مُنْ كُمَّنْ مَرِيرًا أَرْبِي أَذَاً فَفِدِيَةٌ فإذا إن كنتم فلن تنفع عمرًا إلى الحج فمن استرسل من لم يجد فصيام وحج وثبات اذا رجعت تلك, تلك عشرة كاملة. كامله ذلك, ذلك, ذلك لمن ذلك. لم يكن Oh, oh, oh, oh. يحصيرتم فما استيسر من ولا تحرقوا سكن حتى يبع لغلدي فمن كان مريضا وبه اذى من راسه ففديا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 كعشرة كنفلة ذلك, ذلك لمن لم Ale już on, Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! The one ليس, ليس عليكم, عليكم. يناكم فاذكر الله عند المشاعر الحرام واذكروا كما هداكم كما هداكم وَاسْتَوْفُوا الْقُرْآنَ إِنَّ اللَّهَ رحيم فَإِذَا قَضَيْتُمْ كَرِيكُمُ أَبَكُمُ أُرْشِدُ ذِكْرَا فَإِذَا قضيتم لفضيله <تصفيق> الدكتور <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> Ominą, ominą, ربنا, ربنا. Pani Przewodnicząca! Uleaa! Ogonka <śmienic> i <śmienic> <śmienic> <śmienic> وَمَنْ تَأْخَّرَ فَلَا إِثْنَا لَيْغِ لِي مَنْ واذكر الله في أي أيام فمن تعجل في يوم ومن تأخرتنا إلا إليه لمن تقرأ واتق الله Która oh. to